وقال ركبوا فيها بسم الله مجلها ومرسها إن ربي لغفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبان ولا دا نوح ابنه ولا دا نوح ابنه وكان في معزني يا بني يركم عنا يا بني يركم عنا ولا تقم مع الكافرين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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا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 وَيَا قَوْمِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إلَى قوتكم ولا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 تَذْكُرُونِي جَمِيعًا فَمَا لَا تَضُرُّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَاءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْرِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُوَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْ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 ألا بعد اللعاد